بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وثم تسليم أما بعد رخوة الأخوات أحمد الله جل وعلا الذي يشترى هذا اللقاء بكم جميعا وأثر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائف أو تغشاهم الرحمة ويدكرهم الله تعالى في من عنده كما أثر الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز ثم أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في في إدارة الدعوة الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء والإخوة الذين تعاونوا معهم أيضا من التلفزيون أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب وأن لا يحرمكم أنتم أيضا الأجر والثواب على حضوركم وحرصكم رجالا ونساء أيها الإخوة والأخوات لعلنا نقف اليوم على قصة فتاة بل على قصة مع فتيات ولعلنا لا نقتصر على قصة مع مع الفتيات وإنما نسوق معهم قصة هؤلاء الفتيات في دواخل بيوتهم حتى يستفيد الرجال والنساء جميعا إن الذي ينظر في حال الإنسان يجد أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى وإنما خلقهم ليعبدوه ويحموا الدين وينصروه من تأمل في حال الإنسان وجد أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان فردا في الحياة لا بل إن الإنسان مدني بطبعه لا بد أن يحتك بالناس لا بد للرجل من زوجة وأولاد ولا بد للمرأة من زوج وأولاد لا بد للشخص من جار من زميل من صديق من أم من أب من أخ وأخت لا يمكن أن يعيش لوحده لا بد أن يكون معه قوم يعيش هو وإياهم سواه عندما يعيش الفتى أو الفتاة مع هؤلاء تجد أحياناً أنه عندما يبدأ في بعض أنواع الحياة الجديدة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 التي وقعت بينه وبينها ولعلي أجعل الموضوع أوسع من ذلك بأن أتكلم أصلا عن التعامل مع بين الزوجين بناء على تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته أيها الإخوة والأخوات نعلم جميعا أن الزواج نعمة من نعم الله تعالى على عباده بل هو سنة الله تعالى في خلقه كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إذن الأصل أن الله عز وجل خلق آدم ثم أخرج من ضلع من أضلاعه فتاة حواء أمنا ثم بعد ذلك جعل الله تعالى منهما الذرية رتب الله عز وجل الأجر العظيم على العناية بالزوجة والأولاد كما قال صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على عيالك ودينار تتصدق به على مسكين ودينار تنفقه بسبيل الله خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك بل قال عليه الصلاة والسلام اللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة حتى اللقمة التي يضعها الرجل في ثم امرأته يكتبها الله عز وجل عنده صدقة وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، أن يضيع زوجته أو أن يضيع أولاده ولا بد للزوج والزوجة أن يحترم عقد الزوجية الزواج أيها الإخوة بالنسبة للزوجة ليس مثل الفسان الذي ثلبته إن لم تعجبه إن لم يعجبها نزعته وكذلك الزوجة بالنسبة لك أنت أيها الرجل ليست مثل السيارة التي تشتريها فإذا لم تعجبك دعتها بخسارة 1500 أو 2000 لا الزواج عقد شرعي محترم ينبغي عليك أنت أن تعظمه كما ينبغي على المرأة أن تعظمه لذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهل ثم قال وأنا خيركم لأهلي. ولا ولابد أيضا أن يتحمل تبعات الزواج يا إخواني ترى كل إنسان يبدأ في مرحلة جديدة في حياته يكون هناك تبعات يعني مثلا إنسان اشترى فيارة لا بد أن يكون هناك تبعات أن يراقب الإطارات أن يغير الزيت أن يعبئها بالوقود مثلا أن يغسلها إلى تبعات لا بد أن ينضبط لها إنسان فجل في الجامعة لا بد أن ينضبط للتبعات التي تتبع ذلك حضور المحاضرات شراء الكتب الكتابة مع المدرسين إلى غير ذلك كذلك الذي يتزوج لا بد أن يتحمل سبعات ذلك من العناية بزوجته العناية بأولاده استئجار المنزل أو شراءه الإطعام لهم الإنفاق عليهم معالجة مريضهم كذلك الزوجة لا بد ما دام وافقت أنها تتزوج معناها أنها وافقت أن تخدم زوجها وافقت أن تحمل منه وافقت أن ترزق بأولاد ما تقول المرأة أنا قلت بتزوج بس ما قلت أبغى أجيب عيال لا دام وافقت تتزوجي معنى ذلك أنك لا بد أن تتحمل جميع سبيحات ذلك، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ولا بد للزوج والزوج أيضاً أن لا يكلف كل واحد منهما الآخر فوق ما يطيق. يعني الآن بعض النساء إذا جلست مع زوجها بدأت تتعبه فلان أجمل منا منزلا وفلان أكثر منا مالا وفلان أحسن منا سيارة وفلان سافر إلى بلد كذا وفلان تغدى مع أولاد في مطعم كذا وتبدأ أحيانا تتعب زوجها بمطالب هو أصلا ما يستطيع أن يتحمل هذه المطالب الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم ماذا؟ معيشتهم ثم قال بعدها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إذا رف العالمين هو الذي حدد أن هذا يملك ألف وهذا يملك ألفين وهذا عشرة آلاف نحن قتمنا بينهم معيشتهم تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين إن كنا لننظر إلى الهلال تل والهلال تل والهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني يا جماعة يمر عليهم شهران كاملان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقال لها ابن أختها عروة بن الزبير قال عجبا ما أوقدتم نار كيف يعني سأكلون اللحم مني والرز سأكلون هنا ما تطبخون قالت لا أصلا ما عندنا لحم ولا عندنا خبز ولا عندنا شيء إنما هما الأسودان التمر والماء يأكل ثمرتين؟ ويشرب عليها كاسماء هذا غدائه إذا جاء العشاء أكل ثلاث مرات شرب عليها كاسماء هذا العشاء جاء الصباح أكل تمرة شرب عليها كاسماء هذا العفار ما عندهم بيتزا وفطائر ورز مكرونة ولحم ودجاج وأرانب وسمك وهذا مشوي وهذا م... هذا كله غير موجود. تقول إنما هم الأسودان التمر والماء. ومع ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل. ولا كان تأتي إليه صلى الله عليه وسلم زوجته تقول ترى أنا ما أتحملها هالعيش أنا من زمان ما أكلت لحم أنا... لا لا. ما دام اللي راضية بزوجي وراضية بدينه الدنيا أضعها تحت قدمي. طيب السؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مضطر إلى هذا النوع من العيش؟ يعني هل كان هو أصلاً ما هو لا شيء يأكله أصلاً؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهداً؟ بل كان زاهداً بعد معركة حنين، جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ترى يا جماعة أكبر غنائم جمعت في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم التي جمعت في حنين جمع بين يديه أكثر من ستين ألف من الغنم وأكثر من ثلاثين ألف من البقر وأكثر من عشرين ألف من الإبل يحني أنعام عظيمة إضافة إلى الذهب والفضة والثياب غير ذلك جمع في واد بين جبلين ما لا يكاد يحصى عدده من النعم فأقبل صفانة بن أمية صفانة بن أمية ما أسلم لك قبل كم يوم أقبل فنظر إلى هذه النعم فقال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد قال ما أكثر هذا يعني هذا كثير جدا للغنم والبقر فقال صلى الله عليه وسلم له أعجبت أعجب هالغنم والبقر أعجبت قال نعم قال هي لك خذها بس اسلم هي لك ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فكانت هذه النعم سببا في اسلامه ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد لا يجد عندهم طعام لأن اللي بين الرجل وبين زوجته أكبر من مسألة اشتري لي ملابس اشتري لي حذاء ترى احدث بيني وبينك مشكلة اذهب بي إلى أهلي أنا أغضب وأجلس عند أهلي إذا ما حصل هذا يا الذي بين الزوجين أكبر من هذا بكثير بل إنك إذا تأملت في تعامله صلى الله عليه وسلم مع فتاة مع عائشة رضي الله عنها لا بل في تعامله أيضا مع بقية زوجاته لتجدن من ذلك عجبا بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين أبوها حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود الكفار وكان حيي بن أخطب من أكثر الذين يجمعونها الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أبوها في بعض المعارك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم طفية تدرون يا جماعة كيف تعامل معها أول ما جاءت لتركب الآن تزوجها ما دخل بها أول ما جاءت لتركب البعير البعير رفيع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على الأرض ونصب لها ركبته قال اصعد على ركبتي اصعد على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالى بلا نحضر لنا السلم تعالتي ما احملوها قربوا البعير عن شيء مرتبع لا على الأرض ونصب لها ركبته قال اصعد على ركبتي فكانت رضي الله عنها من أدبها أمنا أن استحس أن تضع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلقت بالبعير ثم ركبت عليه. انظر إلى هذا التعامل الرائع منه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وتقول عائشة كما في صحيح مسلم كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ثم يشرب. يأتي ويقول عائشة من وين شربتي تقول تقول من هنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فمه ثم يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة طيب يقدر يشرب من أي مكان صح ولا لا؟ يستطيع لكن ترطفا مع زوجته صلى الله عليه وسلم يفعل معها ذلك تقول وكنت أتعرق العرق وأنا حائف يعني تمسك القطعة من اللحم ثم تأخذ منها لقمة تعضها فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها فيضع فاه على موضع ثمها ثم يعض من نفس الموضع ترطفا منه صلى الله عليه وسلم مع زوجته بعض الناس يقول ونحن فاضيين نفعل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضي على يفعله هذا نبي من الأنبياء وخاتم الأنبياء ومشغول بهموم أمة ومع ذلك يجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لأجل أن يتلطف مع أهله بمثل ذلك مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر مع أصحابه في أثناء الطريق كان معه عائشة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تعبت يريد أن يوسع صدرها فقال للجيس تقدموا عنا يا رسول الله نتركك لوحدك قال تقدموا عنا تقدموا تركوني أنا وعائشة تقدم الجيش عنهم ثم التفت إلى عائشة قال عائشة قالت لبيت قالت سابقيني سابقيني عائشة يمزح معها يلعب سابقيني قالت نعم تقول فسابقته فسبقته تقول كنت لا أزال يعني قوية ولست ولس سمينة فسبقته تقول سكت مشاها فلما كان بعد زمان رجعنا من سفر فلما اقتربوا قال صلى الله عليه وسلم لها عائشة قالت نعم قال الجيش تقدموا فتقدموا قال عائشة قالت نعم قال سابقي هي المرة الأولى سبقت قالت أكيد بس بك المرة الثانية قالت نعم تقول فسابقني فسبقني بديت سابقون تقول فسبقني اسمع ماذا قالت تقول فلما مر بي الآن عائشة ركضت ثم ركض النبي صلى الله عليه وسلم وراءها فمر بها وهتابقها تقول ضرب بين كتفي يعني سبقتك ضرب بين كتفين وتعداها ثم لما وصلت إليه قال لها يا عائشة قالت نعم قال هذه بتلك يعني وحدة بوحدة سبقتين المرة أولى في المرة ثانية لحظي جماعة يقول هذا الكلام وهو راجع من سفر يعني الآن نحن الواحد في السيارة وإذا صار يمشي بالسيارة أربع خمس ساعات غاق صدره ما تحمل الأولاد يتكلموا ما تحمل أحد يقول أبغى الحمام أبغى ما أبغى تشتري لي كذا ما يتحمل أولا تعبان ومتعب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفرة قد يكون ماشيا أو على بعير لاحظ إنسان راكب على بعير أربع خمس ساعات يعني لا شك إنسان يتعب تعبا شديدا ومع ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم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 كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله إذا قطع النعل بنفسه يخيطه يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته ثم قالت وكان أليل الناس بساما ضحاكا تقول كان يمزح مع أهل بيته ويضحك ويعلق عليهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت ثم يكون حرارا صخابا صراقا يضرب هذا ويصرخ بذلك. كما يفعل بعض الناس اليوم والآن بعض الناس إذا وجدته مع زملائه ما تجد أحسن ولا ألقف منه جميل المعشار لطيف الأخلاق مبتسم المحية بشوش الوجه ما أحزن من أخلاقه لكن تعال انظر إلى تعامله مع أهله تجد أن الميزان ينقلب رأسا على عقب السبب في ذلك أنه إذا جاء إلى زوجته ما يحتاج أن يجاملها هو يجامل زملائه لأنه يحتاج من هذا واسط يحتاج من هذا غرض يحتاج من هذا سلفة يحتاج... لا بد أن يحسن علاقته معهم لكن إذا جاء إلى زوجته بدأ يغير أخلاقه بل يخرج أحيانا على الأخلاق الطبيعية كان صلى الله عليه وسلم من ألطف الناس مع أهل بيته وما ذلك أيها الإخوة ليس فقط هذا واجبا على الزوج التلطف بل الزوجة أيضا يجب عليها أن تكون كذلك الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوته مهتمة به في بيته صادقة في مودته كم من الزوجات ستكاثل عن ذلك وتكينه إلى غيرها أحيانا في بعض البيوت الخادمة تطبخ للزوج الطعام وترتب فراش المنام بل قد تقدم الخادمة طعامه بين يديه وتقربه بين يديه فإذا عطش صاحب اسم الخادمة وإذا جاء اشتكى إلى الخادمة الخادمة تغسل ثيابه وتكرم ضيوفه وأطحابه وزوجته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 لتسكنوا. لاحظ العبارة يقول لتسكنوا إليها ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة المودة في الظاهر يعني ما يشد معها في الكلام ما يقصل عليها ما يتعامل بغلظة ها؟ المودة ثم قال ورحمة في داخل القلب يرحمها يعطف عليها يكون لينا معها محسنا إليها كل هذا إذا تعامل بين الزوجين أحدهما مع الآخر صار بذلك موفقين انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى القصص العجيبة لأمنا الفتاة عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع الزلاف في بيته الآن يا جماعة بعض الناس إذا مشى في البيت لو يجد حبة واقعة على الأرض أو يجد تأس منكسر أو يفتح الثلاجة ويجد خبز لم يوضع في, في كيس أو يجد خدرا لم يغطى أو يجد شيئا عمل في البيت قضية بدأ يصرخ على هذا فيها ويسوب زوجته ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان ما دام الملاحظات ملاحظات دنيوية ما كان يلتفت إليها يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين والله ما قال لي لشيء قد فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته كان صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا على أهل بيته في الضحاء وهو جائع, جائع فيقول لهم عندكم طعام يسأل أهل بيته عندكم طعام فيقولون لا ما عندنا طعام فماذا كان يقول ما كان يقول ليش ما عملتم إفطار طيب ليش ما أخبرتيني أشتري أغراض بالأمن طيب ليش ما طلبت من جيراننا طيب أنا جاء على الآن دبري لي إفطار لا لا لا ما كان يعمل مشكلة يقول عندكم طعام يقولون لا فيقول إني إذا صائم انتهى الموضوع ويكمله صوم إلى المغرب ولا كان يعمل قضية كبيرة بسبب مثل هذا إني إذا صائم وينتهي الأمر؟ لا ما كان صلى الله عليه وسلم يحدث مشاكل بسبب أمثال هذه التصرفات تقول عائشة كما عند مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ثم قالت وماني نيل منه شيء قط تنتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة مما حأرم الله إذا كان الأمر حرام نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مدى من المسألة أمور الدنيا لم يغضب الآن يجمع بعض الناس بعض الناس لو مثلا يوم من الأيام يأتي ولده بيذهب إلى المدرسة الصباح يمر على أبيه بابا عطني ريال ريالين أذهب المدرسة الأب يبحث ما يجد فكه ما يجد يعني ريالات فيخرج مثلا عشرة ريالات يعني فئة واحدة أو خمسين ريالات يقول خذ هذه خمسين ريال لكن انتبه لا تصرف الخمسين ريال كلها اصرف منها ريالين ورجع ثمانية واربعين ريال ريال ينطح ريال اذا نقص ريال اصرف والله لا اضربك ولا اذا رجع الولد من مدرسة وهو صار في الخمسين ريال كلها يعني تحمس وباشر على زملائه وصار ذاك اليوم كريم وكلا. راحت الخمسين ريال ماذا يفعل به ابوه يضربه ويصرفه وانت غبي انت اصلا المفروض ما اعطيك فلوس محرم من المطروف الشهر كله ويعمل له قضية ريال. لكن لو رجع الأب يوم الأيام من صلاة العصر وجد ولده نايم ما, ما صلى مع المسلمين هل سيغضب هذا الغضب؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير لو أب اشترى لولده غطرة جديدة أو اشترى له ثوبا جديدة وقال انتبه عليه يا ولد. لا. ثم جاء الولد يلعب بقلم معه ففتح القلم فانسكب الحبر على الثوب وأفسده أو انسكب انسكب على الغطرة وأفسده يعمل له الأب قضية لكن لو الأب ذاك اليوم رأى ولده مثلا يعني ينظر إلى محرم في تلفاز أو عنده مجلة فاسدة لما غضب هذا الغضب يا إخواني هذا الفرق بين من يكون غضبه لله وبين من يكون غضبه لغير الله بل كان صلى الله عليه وسلم شديد المجاملة لأهله عند البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فقال أعطوني طعاما فقدموا له طعاما لما أعطوه الطعام الطعام هذا يا جماعة كان ناشف يعني ما كان ما كان طعاما رطبا فاحتاج يعني مثل خبز يابس أو كذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يرطبه يعني مثلا حليب لبن، مرق يجعل معي رطبه، فقال هل عندكم من إدام عندكم شيء يعني انثلك الطعام عندكم إدام قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا الخل تعرفون الخل الخل مر وحامض حموضة شديدة يعني الآن لو تشرب لك ملعقة من الخل وقفت هنا فما بالك بواحد يأكل خبز يضعف في الخل ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يحرجهم هم الآن الجود من الموجود ما عندنا للخل قال هاتوا الخل فأحضروا له الخل وضعوه بين يديه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الطعام ويجعل في الخل ويأكل وحتى ما يحرجهم كان يقول نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل أو الطبخ اليوم جيدة نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل حتى يدخل السرور على قلوبهم بل كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أداء أهله عند النساء أنه صلى الله عليه وسلم بات ليلة عند عائشة شوف هذه قصة الفتاة العجيبة بات عند عائشة فلما كان الليل عائشة انقلبت يسار ما شعرت النبي صلى الله عليه وسلم جنبها. وتعلمون الغيرة التي تقع بين النساء كيف هذه ليلتي لا يكون ذهب إلى أم سلم أو الليلة حقصة أو الليلة ثانية وقع في نفسها ما يقع من الغيرة بين الضرائر فقامت تتلمسه قامت جلست على الفراش تتلمس وين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود على الفراش قالت إياكي لأنها الآن عند أهل ليلتي يتركني ويذهب فقامت في الظلمة ظلام وقامت تبحث في الغرفة فبينما هي كذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ناهيم لكن مع, مع النوم ابزعت قليلا فأثناء بحثها وقعت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل فوقعت في شعره فلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال جاءك شيطانك جاءت فليس جاءك شيطانك قالت وأنت ملك شيطان أنت بعد يدك الشيطان كلنا أنت ملك شيطان قال بنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم الحمد لله الله أعانني على شيطاني وفي رواية أخرى تقول عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فجعلت التجسس أبحث عن في الغرفة قالت بينما أنا أبحث عن إذ وقعت يدي الآن هي تقول أكيد أنها راح إلى واحدة من النساء تقول بينما أنا أبحث عن إذ وقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك لا إله إلا فقالت عائشة بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر تقل أن تتصلي وتتعبد وأنا ظنك أن تحرم من حريمك إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر وعند النسائب سنة حسن أنه صلى الله عليه وسلم أتى مرة إلى بيت عائشة في ليلتها فوضعنا عليه من رجليه، ونزع رداءه كان يلبسون إزار ورداء مثل الإحرام نزع رداء، بيناه رجل عند زوجته وضع ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم على فراشه لبث قليلا ساكت انتهى من أذكاره وعائشة أناموا فلما ظن أن عائشة قد رقدت قام صلى الله عليه وسلم من فراشه رويدا رويدا ثم لبس رداءه رويدا رويدا ثم لبساً عليه ثم أقبل إلى الباب وفتحه شوي شوي ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب بهدوء عائشة ما نامت فرأت الحركة كانت هذه واضحة هذا يقول أن ليل فيه يعطيها حرمة ثانية من زوجاته هذه واضحة المرة الأولى وجدته يصلم بحكل الآن قام خرج من البيت نصف الليل وين رائع تقول عائشة فقمت دخلت غيرت النساء مش جدت محبتي ألاو صلى الله عليه وسلم قالت فقمت ثم لبست درعي ولبست خماري لبست عباءتها ولبست غبطت وجهها ثم انطلقت في أثره قامت تتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج طلع من البيت ومشى ما راح البيت أم سلمة بيت حفصة بيت قالت يمكن ذهب زوجة يعني يمكن ما درينا عنها بعد وذهبت عائشة تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر بها في ظلمة الليل فما زال صلى الله عليه وسلم يمشي يمشي يمشي حتى وقف على مقبرة البقيع، فوقف عند المقبرة ينظر إلى قبور أصحابه الذين عاشوا معه مجاهدين وماتوا شهداء صالحين الذين اجتمعوا تحت الثرى ليرضى عنهم من يعلم السر وأخفى أخذ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قبورهم ويتذكر أحوالهم ثم رفع يديه ودع الله لهم دعاء طويلا ثم خفضها ثم اخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودع دعاء طويلا ثم خفضها ثم اخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودع الله لهم دعاء طويلا ثم خفض يديه واطال القيام وعائشة اطالت الوقوف والانتظار بتشوف بعد المقبرة وين بيذهب بأذهب تنظر إليه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت خلفه بيرجع للبيت عائشة لما رأت انها التفت مباشرة التفتت وراءها ومشت النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثوادا من بعيد في ظلمة الليل قال من هذا اللي راقبني فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيه فأسرعت عائشة في مشيها فأحضر بدأ يجري النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت عائشة تجري المهم عائشة سبقت ودخلت البيت أغلقت الباب ندأت درعها خمارها تحت الحاف نوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يا عائشة عائشة نوم لكنها نائمة ومع الركض وهي نائمة تقول بل... من شدة التعب فقال يا عائشة وهي تتصنع انها نائمة قال يا عائشة ما لي أراك حشيا رابيا ليش النفس تتردد أنتي نائمة ما هي مشكلة نائمة لكن اللي نايم ما يقول <تصفيق> قال ما لي أراك حشي رابية ليش الصدر محسو فالتفتت إليه خلاص درت النبي صلى الله عليه وسلم عارف قالت لا شيء لا شيء واحد نايم لا شيء قال لا تخبرني أو لا اللطيف الخبير تخبريني أو رب العالمين ينبئني بالعلم قالت عائشة يا رسول الله أنا رأيتك خرج قال أحبك ما أريدك أنك تذهب لغيري فخرجت وراءك أمشي وعطتها لقصك كلها فقال يا عائشة فأنت السواد الذي رأيته أمامي أنت السواد اللي أنا قاعد أتبعه انظر وين يذهب أنت السواد الذي رأيته أمامي قالت نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع في صدرها دفعه ثم قال يا عائشة أظن أنت أن الله عليك ورسوله يعني خفت أني أظلمك ليلتك أعطيها وحدة ثانية معقول أني أظلم أنا بالنساء ما أعدل أظلمت أن حيف الله عليك ورسوله فقالت عائشة يا رسول الله استغفر لي فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لها ثم قال يا عائشة الآن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه وينام خلاص هي عرفت أن ذهب للبقية لكن يريد يبين لها حتى ما يبقى في قلبها شك يبين لها ليش أنا طلعت في الظلام وذهبت إلى البقية ممكن أذهب لهم بعد صلاة الفجر ممكن أذهب الظهر ليش في ظلمة الليل خرج قال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة إن جبريل أتاني ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك يقول جبريل جاءني يريد حاجة لكن لا يريد يدخل البيت علينا وأنثى قد نزعت ثيابك فناداني بصوت منخفض فأخفى فأجبته وأخفيته منك وظرنت أنك رقدتي ثم قال صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقضك خشية أن تستوحشي يقول ما أود أن أوقضك أريد أنك تبقي نائمة حتى ما تستوحشي يعني تقول وين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أين غاب كذا يقول ودي أذهب وأرجع أنت على نومك حتى ما أزعدك ثم قال صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أذهب إلى أهل البقية فأستغفر لهم فذهبت فاستغفرت لهم انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما يكبر الأخطاء يعني ما كان يعمل قضية أنت ما تستحي عن تشبك فيني والله العظيم اني اشهد لا لا لا ما كان يعمل قضية خلاص مرة أخطأت في هذا بل كان صلى الله عليه وسلم أيضا يتغاضى عن أخطاء أهله وما لا يرضى إذا رأى شيء ما يرضاه ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل قضية منه يقول إمام أحمد رحمه الله بعدما ماتت زوجته أم عبد الله كان يقول اللهم ارحم أم عبد الله ويدعو لها ثم يقول والله لقد لبثنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء معقول يا جماعة واحد عشرين سنة مع زوجته ما اختلفوا في شيء على أقل هو يقول لها يوم نريدنا كل يوم دجاج تقول لا نريدنا كل لحم يقع خلاف بين الزوجين لكن يقصد أبو عبد الله الإمام أحمد أنني ما كنت أعمل قضية إذا هي غضبت أرضيتها إذا أنا غضبت أرضتني وبالتالي ما كان كل واحد منهم يكبر الصغار ويعمل قضايا من هذه الأمور في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم عيد مع عائشة طبعا تعلمون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد يعني لو تطل من الجدار مباشرة ترى المسجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما قام يصلي رأت صحابة رأس النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى البيت فقاموا وهم في المسجد يصلون بصلاته إذا كانوا يصلون ورائه لأنهم يرون رأسه كان زار قصيرا ألمهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت يوم الأيام مع عائشة في البيت فتمع في يوم عيد فتمع جلبة في المسجد سمع أصوات وحركة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطل إيش اللي حافظ في المسجد طل فرأى قوما من مسلمي الحبثة حبشة بدأوا يدخلون في الإسلام ويأتون إلى المدينة يسكنون فيها. يقول رأى قوما من الحبشة يلعبون بالخراف. يأخذ الحرضة ويرميها فوق، بعدين يقصده يأخدها. وكان لهم لعب عجيب بالخراف. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه المنظر. قالت سبت قال عائشة. قالت نعم. قال تحبين أن تنظري. لا يفوتك يا عائشة. تحبين أن تنظري. قالت نعم. قال تعاري. جاءت عائشة بتنظر، لكن مشكلة الضر رفيع على عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم طويل يقدر أن يستطيع أن يرى لكن عائشة قصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كتفه لها وجاءت عائشة وتعلقت بكتفه ورفعها حملها وجعلت تنظر تنظر تنظر وقد وضعت ذقنها لحيها ووضعته على كتفه اتكأت به تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون طبعا هم ما يرونها هي تراهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تعز قال لها أشبعتي قالت لا انتظر انتظر صحيح ما هي اللعنة متكررة هي حركة واحدة يرمي الحرب ويأخذها يعني القضية فاستعد قال أشبعتي قالت لا مرة ثانية سكت حاملها حاملها حاملها حاملها قال أشبعتي قالت لا أبغى أشوف صلى الله عليه وسلم تركها إلى أن قالت شبعت فعدل ظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها تقول عائسة رضي الله عنها بعد ذلك والله لقد كنت قد شبعت من المرة الأولى أصلا تقول هي حركة شفتها خلط دينا تقول لكني كنت أقول لا لا لأنظر منزلتي عنده هل بيقول خلاص انزلي ولا بيصبر لأني غالية تقول لأرى منزلتي عنده وليتسامع بذلك بقية نساء شوف الحريم يقول حتى بقية النساء يقولون شايلها عشر دقائق كاملة ربع ساعة كاملة شايلها لكن لما يقولوا استكأت عليه وشافت ورجعت ما هي يعني ما هي قوية لكن شايلها إلى نظرت وشافت الحركة كلها تريد أن يتسامع بذلك بقية النساء انظر كيف يعني عقل عقل المرأة لكن مع ذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتلطف هذا التلطف يا إخواني وأخواتي. منه صلى الله عليه وسلم مع نسائه جعلهن يحب ابنه أشد من حبهن لأنفسهن ولأولابهن بل يحبنه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهن لأباهن وأمهاتهن انظر مثلا إلى أبي سفيان لما جاء إلى المدينة قبل أن يسلم تعلمون أن قريش النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينه وبينهم هدنة صلح بحديثه فنقضته قريش فجاء أبو سفيان يريد يرجع الصلح دخل أبو سفيان المدينة قبل لا يدخل في الإسلام كان كافرا أقبل أبو سفيان ليلسفت في المدينة في السابق ما كان فيه فنازف وشقق محروشة و... وين يذهب ولا عند ابن عم ولا ابن خال ما فيه إلا ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو سفيان وطرق الباب على ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت أسلمت قبل و زوجها يعني قيل انه ارتد وقيل انه سوف فيها عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. المهم اقبل ابو سفيان ودخل دخل على ابنته ام حبيبه فوجد بساط على الارض اقبل ليجلس على البساط جاءت ام حبيبة مسرعة ثم اخذت البساط وطوته ورفعته على جنب فنظر اليها يعني ما في الا سراب الحين اجلس على السراب فنظر اليها فقال يا بنيه أنا ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش يعني أنا أرفع من أني أجلس على فراش قديم لأني سيد أم رغبت بالفراش عني ولا أني أنا حقير ما أستحق أجلس على فراشكم يعني أحدث سنتين قالت بل رغبت بالفراش عنش هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه وأنت مشرك نجس ما تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يجمعت كلها الكلام لأبيها يعني من عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلتفت أبوها إليها ثم قال يا ابني لقد أصابك بعدي شر إلا والله أصابها خير ما أصابها شر لكن يقول إنك قد تغيرتي علي بل إنكم لو تأملتم معي لو وجدتم يا إخواني أنه صلى الله عليه وسلم مع شدة العيش بينه وبين أهله إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف. طبعا هذا التلطط يا جماعة ما يعني ما يعني انه ما يقع في البيت مشاكل لا نحن بشر نعلم يقع مشكلة بين الزوجين مشكلتين ثلاث لكن المشكلة التي تستمر لمدة سبعين ثلاثة وكل واحد رافع أمس على الثاني ما يريد ان يتنازل له. هذه المشكلة ابعطيكم الآن موقف حصل في المدينة اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف موقف ليس من الروم جاءوا غزوا المدينة وليس من الكفار لا مشكلة أسرية. وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف. خذه من من كلام عمر بن الخطاب. يقول عمر رضي الله عنه طبعا عمر ما كان ساكن في المدينة، ما كان ساكن يعني في قريب من المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ساكن في مكان بعيد في العوالي. فكان لما يريد يأتي ويصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة يأتي ويصلّي ويرجع. فكان يصلي في مسجد قريب عنده. يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار جيران ما نريد نفوت على أنفسنا الأخبار والعلم اللي في المدينة فأنا عندي مزرعة وجاري عنده مزرعة كل يوم واحد منا ينزل يعني اليوم يوم السبت أنا أنزل للمدينة وأجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشتري أقراضي والجاري أشوف الأمور نحافظ الأحاديث والأحكام والوقائع وجاري الأنصار يعتني بمزرعتي ومزرعته غدا الأنصار ينزل وأنا أجلس في المزرعتين أعتني بها المهم مشت الأمور على ذلك. يقول وكنا نتحدث كنا نتحدث أن الروم الغساسنة كانوا سوف يغزوننا سامعين أن في غزو وبتأتي لكننا ما ندري متى سيأتون يقول وكنا أيضا نحن معشر قريش نغلب النساء كنا في المدينة الواحد يعني يدق أنف زوجته ما ترفع أنفها عليه يقول فلما جئنا إلى المدينة رأينا أناسا يعني الأنصار قد غلبتهم نساؤهم يقول فصارت نساؤنا تتعلم من نساء الأنصار، فصارت نساؤنا تقوى علينا. يقول في السابق حرمتي في مكة بس خلاص تنتهي وتسكت صخاف. لما دين المدينة بدأت نساؤنا تتعرف على نساء الأنصار، فإذا نساء الأنصار لما يقول بس خلاص تقول ليش خلاص؟ أسمع مني. يقول فصارت نساؤنا ينبت لهم ريش شوي. بدش على تعلمون والكلام والرفعه الصوت. يقول يوم من الايام أنا جالس في البيت اعمل شيء. يذكر مثالا يقول فقانت لي امرأتي لو غيرت كذا وكذا تقتله عليه فقال وما لك أنت ولما ها هنا ما هو بشغلك ما ما لك ولما ها هنا وما تكلفك لأم لأمر لا يخصك فيه إش دخلش خل فقالت عجب لك يا ابن الخطاب ما شاء الله بدأ بدأت ترد عليه قالت عجب لك يا ابن الخطاب ما تريد أن نراجعك نرد عليك وإن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتك حطة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لها وأنت ما تريد أن أرد عليك فقال ها قالت نعم وإنه ليظل يومه غضبان عليها يزعل عليها إلى الليل قال نعم قالت والله إن زوجات لا يراجعن وإنه ليهجر الواحدة إلى الليل يقول فلما قالت ذلك أبزعتني وقلت خابت حطة وخسرت بنتي خابت وخسرت قالت ثم جمعت يا وعلى طول المدينة فدخلت على حفظة قلت يا حفظة قالت نعم أبوها عمر قلت أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل يغضب منها إلى الليل بسبب كلام تقوله، قالت نعم في ذلك كنا تقول نعم آه مش قال قد خبت وخسرتي أتأمنين أن يغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين ثم قال يا حفة يا حصة يا حصة لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل مرة أعطني أعطني لا لا ولا تراجعي في شيء لا تقول إذا قال لا يعني لا خلاص لا تكلمي وسليني من مالي ما أي شيء ينقصك اطلبيه مني أنا لا تعملي مشكلة للنبي صلى الله عليه أي شيء ينقص شوف الأب الصالح اطلبيه مني أنا ثم قال ولا يغرنك يخاف أنها تقلد عائشة قال لا يغرنك أن كانت جارتك عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله, الله ترى هي أصلا عائشة تفعل هالأشياء لأن يحبه لأنها أجمل منك لكن انتبه أنت لو سوي شي طلقت خليك ثم جاءك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع إلى بيته لما جاء غدا أو بعد غد نزل الأنصاري إلى المدينة يشوف الأخبار وعمر جلس في المزرعتين يقول عمر فتأخر الأنصاري ما جاء حتى جاء الليل ونمت أظلم الليل ونمت صليت العشاء ونمت يقول فوجئت به قد جاء يضرب الباب ضربا شديدا ويقول أسمع عمر أسمع عمر يا عمر يا ويصيح قال عمر فقل في نفسي جاء الغساسنة ادخلوا المدينة المشركين الآن اللي احنا خايفين أن يأتيوا يحارب يحاربون جاء الآن جاء الغساسنة قال فأخذت ثيابي وطلعت مجهز كتال قلت له ما بالك جاء الغساسنة يعني اخذ سلاحه ونأتي قتال قال لا اعظم من ذلك واهول قلت ما هو اللي اعظم من الغساسنة فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كل ابتفع طلق عنه. قال عمر فقل خابت حصه وخسرت انا قيل لها ام خابت حصه وخسرت قد كنت أظن أن ذلك يوشق أن يقع لا يمكن يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصة أنا ناطحها ومع ذلك من ما انت صحت يقول عمر وجمعت علي ثيابي وعلى طول للمسجد في الليل وجلستي إليه أدن الفجر يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام كهيئة المغضب جعلان ما يكلم أحد عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عادة إذا صلى ألتفت إلى أصحابه ثم قال هل هرأ أحد منكم رؤيا ويسرطف هل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى انتهى من الكار قام غضان ودخل إلى مشروبه بيت غرفة صغيرة ليش في بيوت غرفة صغيرة لوحده دخل وأغلق الباب يقول عمر قلت مشكلة الآن طلق ما طلق جعل الناس يلتفت بعضهم إلى بعض بعضهم يبكي يقول ايش المشكلة اللي حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش القضية وبعضهم يبكي من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم عمر جلت يفكر يا السدري خلني أسأل حفظة بنته الناس ما يقدرون يسألون حريمهم عمر حفظة جوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها الخبر اليقين قال فقمت دخلت على حفظة فإذا هي تبكي دام تبكي معناه يمكن حفظة شيء قلت لها ما يبكيكي ألم أكن قد حذرتك ذلك سكتت قلت أطلقكنا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنا سمعتنا طلقة كن طلقة طلق كن قالت وهي تبكي لا أدري لا أدري هو ذا معتزل في مشربة تاركنا وجالس في المشربة في غرفة لوحده وغبان علينا يقول عمر فخرج من عندها ما عندها عن خرجت وذهبت إلى المسجد وجلب فإلى قوم من المسلمين يبكون عند المنبر شوف يا جماعة الرحمة يشعرون أنهم على قلب واحد أنهم روح واحدة مفرقة في أجساد هاي يحصل المشكلة عند هذا ويبكي هذا يقول فإذا هم يبكون جاء عمر وجلس معهم عمر ما يصبر أنه يجلس يبكي كذا يبغى حل يقول فغلب لي ما أدت طيب إلى متى نبكي إلاني أذن الظهر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله قال فغلبني لي ما أدت قلت أبدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله إيش القصة قال فقم ثم أقبل فإذا غلام أتود عند الباب ممنوع الدخول وقف قلت استأذني استأذن لي على رسول الله طبعاً كل عمر يبغى يدخل دخل الغلام وعمر واقف برا مشغول البال ثم خرج الغلام قال عمر ها أذن فقال قد ذكرتك له فتكت قلت يا رسول الله عمر عند الباب دخله يا رسول الله عمر عند الباب أقول له يدخل يا رسول الله عمر عند الباب أخليه يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت سكت يعني لا تدخل قال عمر فرجعت إلى المسجد قال فلما رجعت إلى المسجد جلست لكن ما بغى أقعد أبطي قال فغلبني ما أجد فقوس برا أخرى وأقبل إلى الغلام قلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن لي فالغلام هذا دخل يا رسول الله عمر عند الباب سكت يا رسول الله عمر عند الباب سكت يا رسول الله سكت فرجت قال عمر والله أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه ما تكلم ولا قال شيء عمر رضي الله عنه رجع مرة أخرى حتى دخل إلى المسجد ثم جلس في المسجد يتكلم مع الناس ويبكي معهم ثم غلبه ما يجد فخرج مرة ثالثة وأثى إلى الغلام قال استأذن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الغنام يا رسول الله يا ما تكلم خرج الغلام قال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما رد علينا لا تدخل قال عمر فلما قال لي ذلك رجعت إلى المسجد فلما كتوتا أبلغ المسجد فإذا الغلام يصيح يا عمر يا عمر يا عمر قال فرجعت فقال قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الآن يستطيع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم الآن ممكن أن يدخل عليه يقول فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضتجع على حصير حصير من سعة النقل وإذا الرداء قد سقط عن منكب صلى الله عليه وسلم وإذا هو كهيئة المغضب يقول عمر فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يريد اسلوب يدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأضحكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما جئت إليه قلت يا رسول الله قال نعم قلت يا رسول الله إن كنا معشر قريش في مكة إذا تكلمت زوجة أحدنا بين يديه قام إليها فدق رقبتها إذا تكلمت قاموا كثر رقبتها مرة هنا لا تتكلم فجئنا إلى المدينة فصارت نساؤنا يا رسول الله تتعلم من نساء الأنصار فصارت نساؤنا تدق رقابنا من أول أنا أكثر قبتها الآن هي اللي تكثر رقبتي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان الله يعني هفضيك هذا ذهب جاء عمر قال يا رسول الله أجلس ممكن أجلس قال نعم فجلس ثم قال عمر يا رسول الله طلقت نسائك أول سؤال طلقت من شغل ذلك طلقت نسائك قال لا قال عمر الحمد لله الآن ممكن الواحد يأخذ الأمر دام ما طلقت الحمد لله ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر يكون عمر فجعلت وأنظر في البيت فإذا البيت ما فيه متاع ما فيه أساق وإذا ليس في البيت إلا أهل بس ثلاثة ثلاثة جلود غنم معلقات واحد يجلس عليه واحد عن الشمس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير في سرابه مأثر في جنبه قال عمر فبكيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بابك تبكي قلت يا رسول الله الآن فارس والروم هؤلاء نصارى يعبدون يقولون الله ثاني ثلاثة وفارس يعبدون النار وهم على الأراء في القصور وفي الحبور وأنت يا رسول الله على هذا الحال يا رسول الله ادع الله ان يوسع عليك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم غضب مرة ثانية إيش الكلام هذا غضب ثم قال أفي هذا أنت يا عمر هذا وقته هذا وقت هذا يا أفي هذا أنت يا عمر ولائك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا فذلك رب العالمين عجل طيباتهم في الدنيا ونحن أخرها لنا إلى الآخرة قل يا رسول الله استغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له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 أنت ما تزوجت ملكا من الملائكة لا يعصون الله ما أمره ما ما يؤمرون وزوجتك ما تزوجت لها ملك لا يمكن أن يعصي أو يقع في قطاء لا أنت بشر وهي بشر لكن ينبغي أن تكون عاقلا وهي تكون عاقلة وألا يتسرع أحدكم في اتخاذ قرار يا جماعة أسألكم سؤال قبل سنتين أو ثلاث نشر في إحدى الجرائد أن عدد حالات الطلاق عدد حالات الطلاق في مدينة معينة بلغت عدد حالات الزواج أولا بلغت 65 ألف حالة دوات خلال السنة هذه ثم قالوا وعدد حالات الطلاق في تلك السنة 15 ألف حالة الطلاق أسألكم شوال يا جماعة هل تتوقعوا أن جميع هؤلاء الذين طلقوا كلهم طلقوا بناء على تفكير ودراسة للموضوع وركعتي استخاره واستشاره ونظر في العواقب وكذا لا أكثر هؤلاء الذين يطلقون إن لم أقول كلهم بناء على غضب شديد، بناء على تسرع بناء... لذلك تجد الواحد يطلق، ثم يبحث عن شيء يفتيه أنه يرجعها، له. حتى أذكر أن أحدهم مرّة من المراس، جاءني أحد جيراني، طلق زوجته ثم سعينا وأرجعها، قلنا له ترى ما بقالك إلا طلقتين، ثم تها وسمعها وصار مشكلة وطلقها، ثم سعينا ورجعناها، قلنا يا فلان أمسك الحبل مضبوط ما بقال له طلقة. ثم تفاجأت ما قبل أيام يمسكني. قال يا شيخ محمد قوت نعم قال طلعني قل لي اللي حصل قال طلقتها مرة ثالثة ما تعرف لي شيخ حبيب شيخ اس حبيب يدبر له قول عند أبي حنيفة ولا الشافعي يجيب له قولة يركبهم على بعض ويقول له زوجتك حلت لك شو سبحان الله يا علي كيف انه ما ما يحسن التعامل معها بينما لو تأمل وجدت ان بعض الازواج سبحان الله عنده لطف حتى في حتى بالتعامل مع حتى في الأخبار السيئة بعض الأزواج عندها لطف في التعامل معها من اللطائف أن أحد زملائنا هو ساكن في الدمام وأهل زوجته بالرياض الرياض فعادة كل شهرين كنر أشري ذهب بزوجته لأهلها لزيارتهم ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة يعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 كيل أربعمائة كيل المهم يوم من الأيام اتصل عليه واحد من اطهاره اخوه لزوجته يوم الاثنين نصف الاسبوع قال لي يا فنان ترى والدي توقفي اليوم الصباح بودنا لو تحضر اختي عندنا يومين تحضر العزاء وتأتوا تصلون عليه قال الله يغفر له ويرحمه خلاص رجع من قبل الظهر للبيت دخل على زوجته يلا انا جبت الاولاد من المدرسة جهزوا نمشي للرياض قالت ليش اش اللي حاصل احنا لسه جايين قبل اسبوعين والوعد بعد شهرين بعد اليوم اثنين بكرة بعد مدارس قال المهم اذهبي فيه ظروف اذهبي قالت ليش اللي حصل قال اذهبي ركبت السيارة خاص الزوج ان يقول لها منذ البداية ابوكي مات وتعمل له مناحة الى يصل ما هو فاضي اربع ساعات فأراد يحضر لها الامر فلما كسرت ليش نذهب اليوم ايش اللي حصل اكيد حصل شيء اهلي ايش فيهم اهلك ايش اللي حصل لهم قال بصراحة يا خلانة قالت نعم قال بصراحة يا خلانة أنا تعرفين الله عز وجل أحل أن الزوج يتزوج أربع نساء أنا بصراحة أتزوجت واحدة ثانية وبكرة بأدخل بها وبأضعش عند أهلك أسبوع لأحد ما أكمل أيامها بعد أن أجي وأخذكم قالت ليش وانا ايش فيني وحرم عليش وانا احلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي اه ويلي ويلا وتضرب على الدريشة وعلى الطبلون وعلى فخدها وتطق الاولاد بقوس المهم المرأة والرجال يهدي يا بنت الناس يقول لا حرام عليك اه ويلي ويلا كيف بعيش معك انا اللي صبرت عليك انا اللي لا يا بنت الناس هدوء طيب شوية كل الناس يزوج أهل لبحتها المهم المرأة الرجل يهد منا منا المهم لما وصلوا للرياض بنزلها عند أهلها وهي المرة ما في تنزل من شدة البكاء والاعياء تحتاج واحد ينزلها قالت سمعي عاف قال نعم قالت بصراحة أنا ما تزوجت لكن ترى أبوكي مات اليوم الصبح كانت يموت ولا ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوجت يموت ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوجت قلنا ما تزوجت قالت الله يرحمه خلاص ونزلت وغلت الأولاد راح تصلي عليها ف... انظر سبحان الله طبعا يعني انظر إلى تلطفه انظر إلى تلطفه حتى في الدخول عليها يعني في بعض الأخبار التي يكون فيها ملاحظة انظر كيف كان يستطيع أن يتلطف معها في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته يتعامل بمثل هذه الرفعة في التعامل وكان صلى الله عليه وسلم يلاحظ عائشة يقول لها يوما يا عائشة قالت نعم قال اني اعلم اذا كنت غاضبة عليه وإذا كنت راضية قالت كيف قال اذا كنت راضية عني وهمبي الاشاعت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم واذا كنت غاضبة عليه قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالت نعم وال والله إني ما أهزر إلا اسمك تقول أنا ما أستطيع أني أغضب عليك لكن اسمك لأنني زعل أنا ما أبغى أقوله على لساني انظر كيف صلى الله عليه وسلم حتى نفسية زوجته كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتلطف وأن يعني يحتويها طبعا نحن نعلم كما أن الرجل لزوجته عليه حق كذلك هو له على زوجته حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسنك قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاع زوجها كيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن أحد لا أمرت المرأة أن تسجد زوجها وفي المثلث أن امرأة أتت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت أنت من الزوجة قالت نعم قال كيف أنت له كيف تعاملك معه قالت والله ما آلوه جهدا يعني أنا أسعب وأحاول كل شيء أرضيه به فقال صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك يقول يعني ممكن تعاملين السوء تدخلين النار وممكن تعاملين الصح تدخلين الجنة نعم هذه توصي المرأة بزوجها لكن أيضا لا ننسى الأحاديث التي توصي الزوج بزوجته مرة من المرات عمر بالخطاب في بيته فأقبل رجل من الناس رجل بينه وبين زوجته مشكلة ويبغاها تعقل يبغاها يعني تلين تحسن المهم المرأة ما هي مسحملة فقال الرجل لابدها بالعمر بالخطاب اشتكيها وصل الرجل الى عمر بالخطاب لما طرق الباب طرقه سمع صوت زوجة عمر بالخطاب تصرخ عليه يا عمر لا لا لا وطرخ فعمر اصلا كان اذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا اخر من الخوف من عمر عمر كان اذا مش مع قوم ثلاثة اربعة وفجأة التفت يقع بعضهم على الارض من هيبة عمر وسمع زوجة عمر تتكلم عليه فالرجل لما سمع صار كالمستجير من الرمضاء بالناري احن جاي الى عمر وزوجته تصرق عليه ترك الباب ومضى عمر شعر ان عند الباب واحد فخرج عمر فراء الرجل موليا قال تعال تعال أقبل إليه قال عمر ما بالك أنت الآن يعني جئت للباب ثم رجعت فقال له ذلك الرجل يا عمر إني جئت أشتكي إليك زوجتي فتفاجأت انك أنت بينكم من زوجة مشكلة فقال له عمر يا رجل إنها زوجتي صانعة طعامي وأم أولادي وموضع شهوتي وغسلة ثوبي ومدبرة شأني أفلا أصبر منها على شيء يسير لأجل هذا خلها تصرخ مرة مرتين في الشهر إيش, إيش القضية طبعا لا يعني هذا الواحد يعني يكون كالحمل الوديع وزوجته تضرب وتهين وتصفق وتطجه كذا ويقول يا زوجتي الحبيبة يا كذا لا لا الرجل يكون رجل, كل رجل ما يرضى بهذا وكونا ذكرنا هذه عن عمر ما يعني الواحد يقول خلاص يعني واحد من زمان عمرته يقول خلاص انا زي عمر لا ما انت زي عمر عمر مرة من المرات زوجته فرقت عليه ما هو دائما لكن مع ذلك ينبغي ان توزن الامور بموازينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله ويقول صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشتكين أزواجهن ثم قال والله ما أولئك بخياركم إذا ليس من خيار المؤمنين الرجل الذي يضر زوجته أخيرا ليحذر الزوجان من إدخال أطراف أخرى في حل المشاكل بينهما ما في داعي كل مشكلة بينك وبين زوجتك يعرف زملائك وجيرانك وأصدقائك وأخوانك وأصهارك وابناء عمك وابناء خالك ما في داعي حل المشكلة بينك وبينها إذا كبرت المشكلة ممكن يدخل شخص يعني رفيق حكيم يحل المشكلة كذلك الزوجة ما في داعي تكون وكانت أنباء تجلس في الغداء عند أختها وتعطيها الموجز ثم بعد العصر تجلس عند ثانية وتعطيها الموجز ما في داعي المشكلة إذا كبرت جدا ممكن يكون حكم من أهلي وحكم من أهليها لكن أن يكون الأمر على ذلك هذا الذي ينبغي أن نحضر منه أسأل الله تعالى منه وكرمه أني أن وابتنى وياس جميعا إلى كل خير ونجعلني وياس مباركين إينما كنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فرصة أعين واجعلنا المستقينا إمة هذا وأثر الله تعالى يجزيكم أيها الأخوة والأخوات خير الجزاء على حرصكم على الحضور وعلى لطاقة استماعكم وأثر الله لا يحرمنا نواياكم الأجر والثواب وكرروا شكر للأخرى في الأخوة في دار الدعوة في ثلاثة زيونات الله لا يحرم جميعا الأجر والثواب والله أعلم صلى الله على نبينا